for the, uh... موسى عليه السلام تعلمون بأن الله عبد العالى عندما أرسل موسى قال, قال وأخي هارون وأرسل مني لسان فأرسل معي رد أن يصدقني معه والله العالى قال قد وتيت يا موسى وقال منان عليك مرة أخرى فموسى وهارون أرسلهم الله الذي فعله إلى في العام قال ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين قال بآياتنا وسلطان مبين وهذا سلطان وسلطان الحجة سلطان آيات بآياتنا وسلطان مبين فهذه الآيات حجة دائما على فرعون على فرعون ومن معه فأرسل الله جعل موسى بالتوراة أعطاه جملة واحدة بعد غرق فرعون قال الله تعالى ثم أرسلنا موسى وأخاه وهارون بآياتنا وسلطان وصبر موين الى فرعون وملئه فاستكبر وكان متماعا عائد ارسل لهم الحرجاء وارسل لهم الهدايه وجاءتهم الآيات والحوار دار بين بين موسى السلام وفرعون قال, قال او لو جئتكم شيئا قال فأت به إن كنت من الصادقين نعم فألقى عصاه اليها فعبا موين فهو دعى لربي ثلاث علا قال ألم نربك فينا قال أن ربك فينا وليدا ولبست فينا من عمر سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا هو أنا من الضالين ففررت منكم لما خبتكم فوهب لربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال في العالم وما رب العمين قال رب إلى آخر الآيات قال أولا وجئتك ربشاء مبين قال إنما قال الله لأجعلنك من المسجنين قال الله لأجعلنك أبشاء مبين قال فأتي بيهن الصادقين فألقى عصافة إليها فعبان مبين فهنا في قول الله للسعلاء ثم أرسلنا بموسى وآخاه أرون بآياتنا الآيات المثلوه والآيات المرئية الموعي الذات العظيمة التي رآها عيانا خرعون ومن معه ومع ذلك تغى بغى وجحت طالا الى فرعون وما راىه فاستكبر وكان طغى الكبر ما الكبر هو الذي يضيع الانسان الكبر بطر وحط وغمت الناس الكبر بطر وحط وغمت الناس <تصفيق> لكن الحق لدين الله جل وعلا طاردهم واستنهم موسى واخره بايتنا وسلطان مبين الى اهل العزه وملئه فتكبر جميعا وكان قوما علي انت ترى هنا قال الله تعالى فاستكبروا انه قال الى فرعون وملئه فبين الله تعالى انهم جميعا كانوا على صفه واحده صفه فيها دلاله واضحه جدا, جدا على ان على اذا اراد هلاك بامير ما جعل له وزيرة خير بحالة الحر جعل له وزيرة بطانة, بطانة شر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعمين خيط جعل له وزيرة خيط إذا نسي ذكره وإذا تذكر عانه وإذا أراد الله بعمين شر جعله بطانة شر وزيرة شر إذا نشى لا تذكره وإذا تذكر لا يُعين قال فاستكبروا وكانوا قوما عليم والكبر كما قلنا مالكا دار أعظم دائن في القلب هو دار الكبري قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتم الجنة من كان في قلبه بثقال غررة من كبر وقد قال الله تعالى الكبر دائن وعظمة أجاره فمن نزعني في معرفة ذبته ولا ولا لي سبحانه وتعالى لأنه قوي القادر على كل شيء قديس قال فاستكبروا وكانوا قوما, قوما عليم استكبروا عن الإيمان بالله تعالى استكبروا عن الزل لله فذلوا أبدا الدهر واستكبروا على آيات الله تعالى واجحدوا بها واستكبروا على الرسل وقالوا نحن أحق منهم فاستكبروا وكانوا قوما عليم طاهرين للناس بالبغي والتظاهر والظلم وأوقعوا الشر على الناس جميعا عليكم السلام وبركاته فقد استطالوا على الناس جميعا وستخروا الناس عبيدا لهم وقد ظلموا ظلما بينا وأعجلوا عقوبة عقوبة البدل قال استكبروا وكانوا قوم من عليهم هذه أيضا فيها التنفيذ من هذه الصفة السيئة صفة الكبري صفة, صفة لا, لا ينجو معها أحد صفة الكبري لا ينجو معها أحد وسلموا الكبري العجوز ش الك العوج ثم أستاننا رسنا ثم أصنا المسى وأخعون بآديننا السط المبين خلال الع ماع فستقبر وكون قومن عالين فقالوا أن نؤمن لشر النمثلنا وقما لنا عابدون فقالوا أن نؤمن ببشرين مثلنا وخما لنا عابدون. من ذنب الكبر ما قالوا؟ قالوا أن أغنب البشرين مثلنا يريدون الملائكة كما قلنا هذا ذهب جميع تواصل الكفر قال الله تعالى أتواصل به جميعا يقولون ولو شاء الله لأنزل الملائك ولو أراد الله لأنزل الملائك ولذلك الله رد عليه وردا قاطعا في هذا الكتاب وكررناه أكثر من مرة قال الله تعالى لو كان في الأرض ملائكة ويمشون مطمئنين لنزلنا عليه من السمايش رجلا لا. ما لك والله رعال بقية أنه ما أرسع من رسول إلا بلسان قومي ليبين, ليبين لهم ولذلك قال الله تعالى لخدماننا الضوء على المؤمنين الذين يبعث فيهم ورسولا منهم لقد اتينا موسى الكتاب قال الله تعالى ففقالوا اباء ان نؤمن لبشر اين مثلنا مقامون لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين فكذبوهما فكانوا من المهلكين كان فكان علامة علامه الكفر فاهلكهم الله جل وعلا بالغرق كما بين الله جل وعلا ذلك قال فقالوا ان من البشرين مثلنا وقومهم لنا عبدون يعني كيف نؤمن بهؤلاء واولئ قومون لنا مسخرين لنا مسخرهم كعبيد لنا فكيف نؤمن دراج منهم ويكونوا ذا يعلونا فلا الكذب كما قال عم النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني اشتي راسي قال الله تعالى ولقد اتينا موسى الكتاب فلعله يفتدون ولقد اتينا موسى كتابه التوراه وهذه من من لا على, على بني إسرائيل ومن منا لله على موسى عليه السلام لذلك آدم في حديث, حديث المحجة قال آدم عليه السلام قال آآ قال عليه السلام حج آدم موسى حج آدم موسى عندما قال الله أنت موسى موسى بني إسرائيل استفاق الله بكلامي وخطى لك التوراة بيدي هذه أيضا من عظيم نعم الله يجب على, على العباد أن الله على عباده وعلى موسى عليه السلام أن الله اختصواهم بالتوراة قال الله تعالى ولقد أتينا موسى الكتابة لعلهم يحتدون في التوراة هداية للبشرية جمعاء فهذه فيها هداية القلوب هداية الـ الـ الإرشاد والبيان والدلاع التي سبيل هداية القلوب إذا أدم الله بذلك ولقد أتينا موسى الكتابة لعلهم يحتدون ولعلهم يحتدون هنا المقصود بهم هم بني إسرائيل أي أرسلنا الكتابة لموسى عليه السلام خط التوراق بادي لموسى عليه السلام لهداه بني إسرائيل لكنهم طغوا وبغوا وتكبروا وتجنظروا ومن قادوا ومن صاعوا لرسوله موسى بل بعدما الله بآية عظيمة من الآيات العظيمة البهيرة لأن الله جال عندما قال أترك البحر رهن هم يمشون, يمشون طريقا سالكا في البحر ينظرون أمين أن كل ما في البحر. عجب حتى بلغوا إلى منطقة النجاة أتباعهم فرعون أراد موسى يضرب العصر قالت الله تعالى أثر البحران هذا ليس لك إنهم إنه مغرقون الله تعالى كتبوا على إغراثهم فكانت الآية عظيمة بنجتهم وبإهلاك عدوهم أمام عيونهم شفصوا الضرعون بغرق فرعون ومع ذلك ما مرت إلا سوار المعدودة لما مروا على بعضهم قالوا يجعل لنا إليها كما لهم أليها أعوذ بالله بعد كل هذا الكرم والنجاة والإحسان يقع منهم ذلك قالوا يجعل لنا إليها كما لهم أليها قالوا يجعل لنا إليها كما هؤلاء متبر من فيه وباطل مكانه يعملهم كيف يقول ذلك؟ قال وَلَقَدْ أَتَيْنَا نُوسَى الْكِتَابَ لَعَلْ لعلهم يهتدون المقصود بها هداه عليكم السلام لعلهم يهتدون المقصود بها هداه هي هداه الخلوب لا لعلهم يهتدون يعني كي يهتدون الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا مريم وامه ايه وآوينهما إلى ربوة ذات قرار ومعيد وقال بنا مريصة وإمه آية وآوينهما إلى ربوة ذات قرار ومعيد وجعل نعب مريصا يسا عهل السلام آية وهو آية عظيم مريم آية عظيم آية من آية الله العظيم, العظيم وهذه الآية هي أعظم آية هي من أعظم آية الله جالد وعلى فيما فيها من الذهور عظيم ربوبية الله جل و شعلا الله خلقه من تراب وقال له كن فأيكم كما قال تعالى إن مثل عائشة عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فأيكم فكانت آية عظيمة, عظيمة لبني إسرائيل أن الله عز وجل خلق عائشة من أم من دنا كما أن الله تعالى خلق آدم من دون أبن وأم وخلق حواء من أبن دون أم خلق عيشة من أم دون دون أبن ثم باب الخلق من أبن وأم على ما بين الله ودعال عظيم بويته لتنوع الخلق ولذلك قال عن ابن مريم وأمه آية وآبئنا هما إلى ربوات ذات قرار ومعين ودعمنا ابن مريم عيشة عليه السلام آية عظيمة وآوئنا هما أي جعلنا هما يأويان إلى ربوة إلى ربوة ذات قرار ومعين طلع من كثير أخه عمر الحمز والكثير ربوة رمر وقرع ونعار وفتحها نعم هو المقصود بها الشام المقصود بها الشام أعداد قرار أي مستوية استقر عليها ساكنوها والماء موضع قرار أعداد مستقر ومعين والمعين هنا والماء الجاري وضبعا أيضا جعلهم على رضوة وجعلهم معين ماء جاريا وقد اختلف العلماء في موضع هذه الرضوة على أقوال أنها دمشق وهذا قال ابن عباس وبيه قال ابن سلام وسعيد المسايد وقيل يا بيت المهبس رأى طاع ابن عباس وبيه قال قتاله قال أيضا يا بيت المهبس وقيل يا من أرض فلسطين قال ابو غريب والرابع قالوا يا مصر وقال هو ابن منبه وزيد المسايد سبب اتخاذ مريم عليه السلام في الرابوة هذه انها فرّت من الملك بابنها ثم راجعت الى الهيه بعد اثنتين عشرة سنة قال ابن مبّله كان الملك قد أراد قتل عيسى عيسى لما سمعت بذلك فرّت به لما سمعت بذلك فرّت به هربت منهم ثم راجعت الى الهيه بعد, بعد اثنتين عشرة سنة قال الله جل في علاء اجعلنا ابن وريم وأمه آية وآوينهما إلى ربوة ذات خرنومين كما معت البني إسرائيل موسى وأخاه هارونة وجهت الآيات تفترى ثم أنجاه الله رجعال من فرعون وأهلك فرعون وقومه توالت <تصفيق> <تصفيق> <توارد> الأنبياء على بني إسرائيل حتى كان عيسى عليه السلام حتى كان عيسى عليه السلام وكان آية العظيمة من الله تعالى وجعالنا ابن ورهم وأمه آية وأوينهما إلى ربهم ذات قرار ومعين قال الله تعالى يا أيها الرسل كنوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون علي يا أيها الرسل قال المعباس الحسن ومجياد واختاد في هذا المخصود بهذا هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم لأن الخطاب موجه له لأنه خاطب الواحد خطاب الجميع وهذه فيها أمور الأمر الأول بعظيم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله قد فعلها يا الرسل الرسول هكذا محمد صلى الله عليه وسلم وهذه دراءة على عظيم مكانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عنده والأمر الثاني أيضا أننا لو قلنا بأن الأصل هنا المقصود به هو محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول كل من الطبات عمله صالحا إنho藢نيслك كانه قال وانت امرت بدارك وامر الآخرون كذلك كما أن محمد صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فقد أمر الآخرون بهذا أيضا، أمر الآخرون أيضا، بها. أمر الآخرون بذلك عن إعماله الصالح، يا أيها الأسل كله من الطيبة، وهذه فيها إصالة بأن الأكل الحرام لا يوفق صاحبه، فلينظر الإنسان الذي تقاعص عن الطاعة أو خزل عن الطاعة أو أغلقت عليه الطاعة، فلينظر أول ما, أول ما ينظر فيه في في مطعمه ومأكله ومشربه، فيعني فال... الجسد الجسد الذي ينبث من حوا من صحته النار اولى الجسد الذي ينبث من صحته فالنار اولى اولى به فلابد أن ان يكون اكله ومطعمه وشربه حلبا لذلك انظر الرجل يعني يذهب الى الحج اشعث اخبار طويل السفر أخذ كل اسباب استجابه الدعاء يقول يا رب يا رب ولا ولا استجب له قال ومطعمه حرام وما شربه حرام وما لبسه حرام ان نستجب له لذلك في بعض الروايات وان كان فيها كلام يسعد أطعم آآ آآ آآ آآ آآ آآ يا سعد قال يا النبي قصد اطعم مطعمك تقوم سيراب الدعوه كان في كلام في السناب هو اول ما أمره. قال يا رسول كل من الطيبة ولذلك البخاري ده لطلب نشأ البخاري كيف كان البخاري أبوه قال يا ابني خلقت لك ألف ألف دره. ليس في من دره من في شبهة. مش حرام شوف تحت يدهم كل يدهم شوف هناك multimod <sum> ل疗, شو يا ايها الرسل كلوا من الطيبات عبد الله بن مبارك كانت كان عبد الله مبارك ورجال المطعم الحلال له تاثير في المنبه يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا بني بما تعملون عليه طعام من الطيبات وعملوا صالحا والتوفيق ذلك أن الطيبات تؤثر إيجابيا فيعملوا صالحا وعملوا صالحا وأكلوا الطيبات من عمل, من عمل الصالحات المقصود هنا كلوا حلالا وعملوا صالحا وأصلح الصالحات القرن رب الأرض والسماوات بفعل واجبات الانتهاء المحرمات إني بما تعملون عليم إني بما تعملون عليم تتضمن البشارة والنظام بني بما تعملون عليم تتضمن البشاره والندار لان انا عليم بما تعملون ان كان صالحا وجادي على ذلك وان كان طالحا عقابي اليم اني بما تعملون عليم وهذه سعة امن الله الذي في كل شيء طيب ننتقل عند هذه الايه كما قلنا من الفوائد بين الامهات الا خلف هنادي اقامه للحجه أعظم مدائب قلوب الكبر تفضل يا próximo <little surihing> اكل الحلال سبيل للعمل الصالح اكل الحلال سبيل للعمل الصالح لو فيا كانت تضرت ان تخليه الباب الفقه